إِنَّ الحمد لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضْلِل فلا هاديَّ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا رحمني الله وإياكم أن أجسامنا وأقدامنا على النار لا تقوى واعلموا أنكم بالتقوى مكلفون وبالتكاليف التي كلفتم بها مؤتمنون فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون معاشر المؤمنين إن هناك مواقف ستمر على اهل ستمر على اهل المحشر يوم القيامه يوم الحسره والندامه نعم يوم الحسره والندامه قال جل وعلا وانذرهم يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون اذ قضى الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون ففي ذلك الموقف سواء في القيامه أو لمن استحقَّ النار سيُسمعُ الشهيط ويُعلنُ الأسى والنَّدامة ويُسمعُ البُكاءُ والنَّحيبُ والحسرةُ والألمُ والنَّدم ولكن لا تحين من دم عباد الله إن هناك أصنافًا من البشر سيكثرون يَوْمَ القيامة من قولي يا ليتني ويا ليتني ولنتأمل في من قال يا ليتني في القرآن قال الله جل وعلا ويوم يعب الظالم على يديه ويوم يعب الظالم على يَقُولُ أَيَ لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً فقد أعلن من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ندمه الشديد وحسرته الواضحة على ما فرط في جنب الله ولكن هذا الندم وتلك الحسرة لن ينفع صاحبهما لأن زمن المهلة انتهى وتصحيح الوضع ومعالجة الخطأ وتدارُكَه قد فات واسمع إلى حسرةٍ أخرى وندامةٍ كبرى في قولهم يا ليتنا أطعنا الله يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول فلقد انكشفت لهم الحقيقة وظهر لهم الحق ولكن هذه الحسرة قد فات أوالها نعم قد فات أوالها وتتوالى الحسرات يا عباد الله وتتوالى الحسرات فيُعلِنُ أَهْلُ النَّارِ حَسْرَتَهُمْ ويقول الواحد منهم يا ليتني قدَّمتُ لحياتي لقد فرَّط في جنب الله وفرَّط في العمل للحياة الباقية وإنه ندم لا ينفع وحسرةٌ لا تفيد لقد قالها بعدما رأى النتيجة واستلم بشماله شهادة فشله وخيبته وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول إيا ليتني لم أوت كتابيا فيقول إيا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليت كانت القاضيا يا ليتها كانت القاضيا ما اغنى عني ماليا ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا كل ذلك لأن مجرد استلام الشهادة بالشمال يدل على مفارقة أهل الإيمان ويدل على الخزي والعار والفضيحة على رؤوس الأشهاد إن مجرد استلام الشهادة بالشمال دليل على أنه يبشر بدخول النار والحسرة فتمنى هنا لو عاش في الدنيا طائعا لله متبعًا للرسول مجالسًا للأخيار مجانبًا للأشرار ملتزمًا بكتاب الله سائرًا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الندم ما حكى الله عنهم بقوله جل وعلا يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فاذا كان قالها وهو في الحياه الدنيا لما فاته من الغنيمه وهي غنيمه زائله فالله المستعان معاشر المؤمنين سيُزفُّ أهلُ النار إلى النار يقولون كما قال الله تعالى عنهم يوم تقلَّب وجوههم في النار يوم تقلَّب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا فيذوقون حرها ويشتد عليهم أمرها ويتحسرون على ما أسلفوا من تفريط في حق الله وما كانوا بحاجة إلى مثل هذا الندم ولا ان يضعوا انفسهم في هذا الموضع المخزي والمؤلم لقد جنوا على انفسهم كما قال الله جل وعلا وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين فلقد اختاروا المعاصي على الطاعات وآثروا الانحراف على الالتزام وعندما جاءهم يوم الحسرة بدأوا يبحثون عن المخارج والخلاص ومن هنا ينبغي على المؤمن أن يسلك طريق الحق ويتبع المنهج الذي شرعه الله جل وعلا فيخلص, فيخلص العبودية لله ويسير على منهج النبوة في كل حياته حتى لا يقع في الحسرة والندم يوم لا ينفع الندم فالحياة فرصة نعم فالحياة فرصة فالحياة فرصة للعودة إلى طاعة الله وتصحيح الأوضاع والعوده إلى الله جل وعلا فالمسلم مهما بلغ من المعاصي والذنوب ما دام على قيد الحياة فالفرصه امامه للعودة والتوبه الصادقة فالسعيد من تدارك نفسه قبل فوات الوقت من تدارك نفسه قبل الموت بالتوبه والانابه حتى لا يقع فيما وقع فيه أصحاب الحسرة والندامه اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيمة قلوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة استغفره وتوب إليه إنهم والغفور الرحيم الحمد لله حمداً كما أمر والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله معاشر المؤمنين إن هذه المواقف التي ذكرها لنا القرآن بصيغة الماضي وهي ستقع بالمستقبل دليل تأكيد وقوعها فعلى المؤمن أن يستغل زمن القرصة والحياة القادمة فله في الدنيا الخيار والمشيئة والإرادة كما قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكما قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها وهو الذي ينآ بنفسه عن وحل المعاصي وينجي نفسه من غضب الله أما المعتوه الذي فقد عقله وأوقع نفسه في معاصي الله فهو على شرٍ عظيم إن لم يتدارك نفسه لذا قال الله جل وعلا حاكياً عن اعترافهم بضعف عقولهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسقاً لأصحاب السعير لكن أتاعترافهم متأخراً وبعد فوات الأوان عباد الله إن مشاهد الحسرة والندم في يوم القيامة متعددة وما كان الإنسان بحاجة أن يوقع نفسه في هذه المهالك حمان الله من النار ووقانا عباد الله صلّوا وسلّموا عن بشير النذير واستراج المنير كما أمركم ربكم في محكم التنزيل فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم وصلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلى وسلم وبارك وأنعم على صاحب المقام المحمود والحوض المورود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورضى الله عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى اللهم عنا معهم بمنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين <تصفيق> اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز اللهم انصر إخواننا المجاهدين على حدود بلادنا اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم وحقن دماءهم وحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم اللهم داوي مرضاهم وتقبل موتاهم في عداد الشهداء إنك على كل شيء قجر اللهم أمن في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم في من خافك والتقاك والتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم وفقه ولي عهده لما تحبه وترضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اتبعنا الغلا. والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم آه لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافرهم وعافر عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسرهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات والإحسان والسيئات عفوا وصفحا وغفران يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء الفح والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكره على نعمه وألائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون